بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقذ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني نذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمل وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر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 فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقذ فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاءوا فرعون النذر كذبوا بِآيَاتِنَا كلها فأخذناهم أَخْذَ عزيز مقتدر أَكُفَّارُكُمْ خير من أولئكم أم لكم براء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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن